لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جمتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور